الله أكبر ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أ ك ب ر ل ا إ ل ه إ ل ا ا ل ل ه ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه ولله أكبر ا ل ح م د ا ل ل ه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 「なぜならば私の手を借りてくれる人間を信じてくれる人間を信じてくれ